ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تعولوا وَآتُوا نساء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةٌ فَإِنْ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا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 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُرْثُ كَلَالَةً أَوْ إمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُصَابِهَا أَوْ دِينٌ غَيْر مُضَاضٍ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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّى الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا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 bil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 إنه كان فاحشته ومقته وساء سبيله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أضعنكم.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 وكفّ بالله وليّ وكفّ بالله نصير من الذين هادوا يحرفون الكلم عم وضعيه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعي وراعنا لي بألسنتهم وطعن في الدين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 وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَد إِفْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا أَلَم تَرَ إلَّا الَّذينَ يُزَكِّونَ أَفْسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاء وَلَا يُظْلَمُ نَفْتِي لَا أُنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الكَذِب وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مبيناً.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 وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن وَإِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِيَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ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 أجر عظيمًا ولهديناهم صراط مستقيمًا ومن يطيع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والشهداء والصالحين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 فَالْقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۖ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ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 147. فإن لم يعتزلوكم فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَينِ مُتَتَابِعَينِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن يَقُتُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمَ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 فَأُلَّا إِكَاسَ اللَّهُ أَيِّ يَعْفُو عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُورًا غَفُورًا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمَةً كَثِيرَةً وَسَعَ وَمَن يَخْرُج مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتَ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 إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينًا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم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 ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى مما مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيم الصلاة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 إنهم أي أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرنك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم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 يدعون إلا شيطان مردا لعنه الله. وَقَالَ لَا اتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ظِلًّا مِنْهُمْ وَلَا أَمْنًا لَهُمْ وَلَا آمِرًا لَهُمْ خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخل الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم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 أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا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 قول الله يفتيكم فيهن وما يتسلى عليكم في الكتاب في يتمنى النساء التي التي لا تؤتونه النما كتب لهن وترغبون أن كحهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا بالقسط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 فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُذَبذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إلَهَ أُلَاءِ وَلَا إلَه مَن يُبْلِ لِلَّهِ فَلَا تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ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 والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبين من بعده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 وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا ايها الناس قد جاءكم برهان من ربكم